و م ف ت ا ح ل ل خ ي ر كما تعلم و ق ن ومفتاح للشر وقد ا خ ل ر الله عز وجل عن انقسام الناس ب أ ك ث ر من آ ي ة و أ ن الناس ي ن ق د م و ن إ ل ى ك س م ي ن فقال سبحانه وتعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وهكذا لما مر الجنازه كما في حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي عليه الصلاه والسلام مستريح أ و مستراح منه قيل ما مستريح يا رسول الله وما مستراح منه قال أ م ا المؤمن إ ذ ا مات استراح من الدنيا ونصبها و أ م ا الفاجر اذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر و ا ل ج و ا ب رواه مسلم فالناس اخوانه الله إ م ا أ ن يكونوا من أ ه ل الخير و إ م ا أ ن يكونوا من أ ه ل الشر وهكذا الخير كما جاء في ح د ي ث اخرى ان الخير له خزائن والشر له خزائن و م ب ا ت ي ه ا بيد الرجال وكما اخبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن د ع ا ه ي ن ق س إ ل ى قسمين دعاه إ ل ى أ ب و ا ب جهنم ودعاه إ ل ى أ ب و ا ب الجنه ة وقد أجل النبي ي ع الصلاة والسلام بأن أ ن طرق طريقين و أ ن الناس انقسموا الى ف س م ي ن كل ن ا س يغدو فبائع نفسه فمعشقها أ و م ب ق ه ا كما جاء عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي حديث اخر الناس غاليان د ي ا ن ف ذ ل الله ك إخوانه نحن ن ل ل المسلم أ أ ه أهل من الكاثم جميعا من والأفضل أهل الخليط فلالكفار الشر فأكبر علامة أ ن ا ل إ ن س ا ن من الخير أ ن ه يكون من أ ه ل الايمان قال الله عز وجل إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا ا ل ط ا ل ح ا ت أ و ل ئ ك من خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عجل تجري من تحتها أ ل ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه و أ م ا الكفار فهم اهل الذر قال الله عز وجل ان الذين كفروا من اهل الاسلام والمسلمين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه فلذلك ا ل إ ن س ا ن ي ن ظ ر من ا ل ب د ا ي ة على أ ي أ د ا ة أ س د نفسه وعلى أ ي ن ا ء بنى نفسه وعلى أ ي قواعد ق ع د نفسه وعلى أ ي أ ص ل أ ص غ نفسه هل ش ا ن من اهل الخير الأن أهل من الشر فلذلك إ ن كان من خ ي ر ف ط و ب من علامات الخير ومن ع ل الايمان م ا ا ت أن إ ن س ن له ل ي ا إ م بالله عز وجل فاهل الايمان هم أ ه ل الخير و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن هم أ ه ل ا ل س ع ا د ة و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن هم أ ه ل الكون و ا ل إ ل ي م ا ن هم احباء الله عز وجل و و أ ل ي الا أ ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون لهم الاخرى في الحياه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فعلينا اخوانه الله ان نكمل الايمان الكامل علينا ان نحافظ على الايمان الحقيقي علينا أ ن ن س ق مع ا ل ي م ا ن وفي الايمان مع الله سبحانه وتعالى ف إ ن كثير من الناس ا د ع ا ل ي ن ا ن وكثير من الناس تزين ّ بزينه الايمان ولكن التحقق بعض ا غير المؤمن والذي ي ن ب غ على المؤمن أ ن يكون كامل الايمان إ ي م ن ا أيها الذين آ ن و آ م و ا بالله هكذا الإيمان الإيمان. يا ل ايها د ا ه ل إ م ا ا ن الذين آ م ن و امنوا اتقوا الله تقاتح ولا و إلا أ ن ت م ا م إسم ا ا ل ي ن و ح س بالله أنه ل يأتيهم ا ا تثبت عليه ادعو الله عز وجل اثبت عليه فكم ا ل إ ن س ا ن آ م ن في أ و ل الليل و إ ي د به يكفر آ خ ر ه قال الله عز وجل、له. وهو يخبر عن بعض الناس أ ن ه م قالت وقالت آ م ن و ا قائل بن الاسلام امنوا, آمنوا بالذي امن وجه النهار واكفر اخره لعلهم يرجعون فلذلك ا ل إ ن س ا ن عليه ان يؤمن ايمان صالح م م ن ي فلا ياتي بالمساء إ ل ا وقد تغير ايمانه واصبح كافرا فقال عليه الصلاه والسلام لاهل بغيره نادر بالاعمال مثلا سقط عينيه المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه م س ل تقلبات في الليل وفي النهار وتغيرات وكذلك انتكاسات ل أ ن ه ما حافظ على إ ي م ا ن ه ولذلك تراه من شر الناس والعياذ بالله ولذلك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ابي حميد المتبقى عليه تجدون شركات الذي ي أ ت ي هؤلاء بوجه وهؤلاء الوجه قال الله و إ ذ ا قيل لهم امنوا كما امن الناس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 ما لهم أ ي تجاره رابحه بل ما لهم أ ي نداء ل أ ن ه م ما حافظوا على ا ل إ ي م ا ن و ل ذ ل ك أ ي ه ا المسلم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تكون من اهل الخير فحافظ على هذا الإيمان حافظ عليه يا عبد الله وقو ي هذا ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ا ل إ ي م ا ن كلما كان قويا كلما كان صاحبه في الخير اكثر قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ابي هريره الذي رواه الامام مسلم المؤمن القوي خير واحب إ ل ى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك و ا س ت ع بالله ولا تعجل ولو أ ص ا ب ك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا ولا تقل قدر الله وما شاء فعل ف إ ن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم ا ل حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه وارضاه إ ذ ن اردت أ ن تكون من اهل الخير ومن شجع الخير فليكن إ ي م ا ن ك ق و ي ة المؤمن قوي خير وافدت الى الله من المؤمن الضعيف قال الله يا يحيا خذوا الكتاب ب ق ة ق ل الله خذوا ما اتيناكم ب ق و ة و ل ذ ل ك ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون له خير لا بد أ ن يكون عنده ق و ة إ ي م ا ن و إ ن اتاه المزعجعون ل م خ ب ط و ن ل خ ط و ن و إ ن اتاه المخذلون ل ي خ ذ ل و ن فعليه ان ينسلف ولذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول في حديث العرباض ا ل س ا ل ي ة قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل آله و م و ع ظ ة ب ر ي غ ة و ج ه ت منها القلوب ودربت منها العيون أ ي أ ن ز ل ت العيون الدمع قال فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ه ظ ة و س ر ع ف أ و ص ن ا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع وان ت أ م ر عليكم عبد ف إ ن ه من ياتيكم ف س ي ر ح اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين ت م س ك بها و افضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د افضوا عليها يا أ ي ه ا المسلمون اذا ل م و اردنا لقوة عليها ل ل ان ل وكل ضلالة ة ا في ا إذا أردنا أن نكون من اهل الخير احوالي بالله و أ ر د ن ا أ ن نكون مفاتيح للخير علينا أ ن نتعلم العلم الشرعي إ ِ ن َ علم سلسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فان َ نبينا ِ عليه الصلاه والسلام يقول في حديث معاويه المتفق عليه ومن يرد ا ل ل َ به ُ ي ر ا يفقه في الدين وانما انا قاسم و ا ل ل ِ مرضي ولا تزال طائفكم َ ن امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم و َ ا من ب ذ ل َ ا ح َ ى َ ا ت ي امر الله م ن يرد ا ل ل ه و د خيرا ي ط ص ي ؤ ه في الدين فتعلم يا ايها ا ل م س ل ك تجد الخير وتكون مساحه للخير قال عليه الصلاه والسلام في حديث إ ث م ا ن بن عباس رضي الله عنه وارضاه خيركم من تعلم القران آ ن أن تكون من وعلمه خيركم تريد ل خ ي وتريد ر أ ت ك وعلمه ن لساحاً للخير ت القرآن كتاب ا ل ل إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي أ ق و م يهدي للتي أ ق و م في جانب ا ل إ ي م ا ن يهدي للتي أ ق و م في جانب ا ل إ س ل ا م يهدي للتي أ ق و م في جانب الاحسان يهدي للتي أ ق و م في الظاهر يهدي للتي أ ق و م في ا ل ب ا ط م يهدي للتي أ ق و م في ا ل أ خ ل ا ق يهدي للتي أ ق و م في المعاملات في العبادات في ا ل س ي ا س ة في ا ل ا ص ت ص ا ء في أ ي شيء إن هذا القرآن هذا يهدي للذيه التي هي يا أ ي ه ا الناس قد جاءتكم موعظه د من ربكم و ت ف ا ء لما في ا ل و ر وهدى و ر ح م ة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقرؤوا هو خير مما يجمعون هو خير خير عليك بالقرآن هو خير مما يجمعون عليك خير يجمعون بالقرآن عليك بالسمة النبي عليه الصلاة والسلام مما فإن في حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه يقول قال إ ن خيركم اسلاما هو افقهكم في دين الله هكذا جاء في الصحيح المسلم مما ن ليس ف الصحيحين خيركم اسلاما او قال خير الناس إ س ل ا م ا اذا فقهوا في دين الله فلان ا سنتكفر في كتاب الله وفي سنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويمشي في طريق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف إ ن ه باذن الله خير في خير قال نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان كثيرا ما ي ر س ل هذا في خ ت م ة الحاجه اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير الهدي عبد الله وخير, وخير السبيل أ ن تسلك ما سلكه نبيك عليه الصلاه والسلام فتجد ا ل ن ت ي ج ة ب إ ذ ن الله م ث م ر ة وتجد ا ل ن ه ا ي ة ب إ ذ ن الله عز وجل ر ا ب ح ة وتجد الخير ب إ ذ ن الله عز وجل في دنياك وفي آ خ ر ت ك اذا عليك يا عبد الله أ ن تتعلم كتاب الله وتتعلم س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لتكون من أ ه ل الخير تريد أ ن تكون من الخير عليك يا عبد الله أ ن ت أ م ر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر ا ت تأمر ا ا ع ة ب ل م ع ر و ف ب ا ل م ع ر و ف و ت ن ه ى عن ا ل ل م م ن ك ر ب ا ع ر و ف ت أ م ر بالمعروف بلا منكر و تنهى عن المنكر بلا منكر قال الله كنتم خير ا م ة اخرجت الناس ت أ م ر و ن بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله و لو آ م ن ه بالحجاب لكان خيرا ل ه م منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضروكم إ ل الا أذى إذن ا أ م ر ل م ع و و اذى ل ن عن ه ه ي مكر ه هي وهي الشعيرة العظيمة الشعيرة القويمة التي السياج الإسلام والإسلام كذلك للجعوة التي ت حفظ أ أ ي امر بالمعروف ن عن المنكر فارجو كل من اراد أ ن يحدث في دين الاسلام ولو ي خزي بسيط او أ ر ا د أ ن يفعل في ا ل إ س ل ا م ما ليس منه ف إ ن دعاه ا ل أ م ر بالمعروف ودعاه النهي عن المنكر يقفون أ م ا م ه ل أ ن الله يقول وجدكم َ إ ُِْ منكم ُِْ امه َ يدعون ََْ الى َ الخير َِْْ و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر و أ و ل ئ ك هم المفلحون فالفلاح أ ع ظ م ك ل م ة نفقت ف ي ه ا العرب الفلاح هي يا عبد الله أ ن ك تفوز ب ا ل م ط ل و ب وتنجو من المرفوض ولا يتحقق ذلك إ ل ا ب أ م و ر من أ ع ظ م ه ا كما ت م ع ت ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الفقوة المنكرات في الرجل جليل في على أن ا ل ر ج ل هذا ليس ل ف ا ح ب خير دليل على أ ن ا ل إ ن س ا ن فيه نفر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول في حديث ابن سعيد ا ل خ ض ر ي من راى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فلسانه وذلك اضعف ا ل إ ي م ا ن رواه مسلم كما سمعتم ومعنى ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا كذلك بقلبه أ ن هذا ربما ليس في قلبه مثقال ل ر ه أو خرجة للإيمان كما جاء ب ي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه و ارضاه إ ذ ا اردنا ان ل س ك و ن من أ ه ل الخير ومن ز ع ا ه الخير ومن أ ب و ا كذلك من م ف ا ي ح الخير علينا أ ن ن أ م ر بالمعروف و أ ن ننهى عن المنكر أ ي ض ا إ خ و ا ن ه الله إ ن من علامات الخير في العبد و أ ن ه م س ت ا ح الخير أ ن المسلم يكون دائما سباق ل ل خ ي ر ا ت سباق ل ل خ ي ر ا ت كلما ر أ ى خيرا الا سبق له وكلما ر أ ى بابا من أ ب و ا ب القربات إ ل ا ودخل فيها ف إ ن ه بهذا ا ل أ م ر يصبح باذن الله عز وجل من خير الناس أ و يصبح كذلك من أ ه ل الخير كلما طال عمره وكلما ازدادت ايامه كلما ز ا د خيره فهذا قد قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عنه خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره و م ا ذ ا وساء عمله على حديث عبد الله بن م س رضي ر الله تعالى عنه وارضاه خير الناس من طال عمره وحسن عمله فنحن عندما دخلنا في هذه ا ل س ن ة ا ل س ن ة ا ث و ث ل ا ث ي ا ر ي ن والف لابد علينا أ ن نقتنع للسنوات ان الله ينقص في اعمالنا قبل أ ن ي أ ت ي يوم مرزق عليها أ و ل م نعذركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم ا ل ن ي ي فذوقوا فما للظالمين من نصيحه ل ت ح ب أ ن تعير كل ه ه ا ل ا ه و أ ن ت ذلك تذكر ا ل ه ه ا ل ا ي ف ل إ ن ت ن د زاده في عمره س ن ة أ و يوم أ و س ا ع ة أ و د ق ي ق ة فليجعلها في ط ا ع ة الله عز وجل يفرح ي ه ا بذلك اليوم فكم من انسان مات ربما كما جاء في بعض الاحاديث مات مجاهدا في سبيل الله وتاخر واعبهم بعدهم بانفعاق فلما رؤي له رؤيا ان ذلك المتاخر أ قد دخل الجنه قبل ذلك الشهيد فاستغرب بعض الصحابه فقال النبي عليه الصلاه والسلام أ ل ي س قد ص ل كذا و صام كذا و فعل كذا ل أ ن ي قد سارح خيرات قد غل ح ج و ر و خير الناس من طال عمره و حسن عمله و شر الناس من طال عمره و تا م مصيبة ل ه إنه أن ل إ ن ن يكون س ا ربما الله أمز قد عمله ر ه وأمز ا ل في سحاسب وأعطاه مع الزوج في الحياة فربما الزوجة مع أكثر من وربما فذلك غير ف إ ذ ا به يغير ويبذل وكما قال ابن القيم ر ح م ة الله تعالى عليه أ غ ب ى الناس من ضل الطريق وقد قارب المنزل أ غبي ا جدا ل ضل ن من ا س الطريق وقد قارب المنزل كلما قربت ايامه ف ق ا ل امه ربما ك ت ر ت الساعه وكذلك ر معاصي ه و ك ذ ل ت غيراته ف إ ن لله و إ ن اليه راجعون أ ي ض ا أ ي ه ا الناس علينا ب ح ت ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ا ل أ خ ل ا ق كما تعلمون هي من م ت س ج ل ا ل ن ز ا ن ا ن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس شيء ف ي ا ل ميزان أ ث ق ل من حسن الخلق وجاء في احاديث خ ر ة بهذا المعنى فحسن الخلق إ خ و ا ن ا لله ومعنى حسن الخلق أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ك ب ا ل أ د ا ذ ويبذل المعروف وكذلك يطلق ا ل و ج ه وتحسن ب أ خ ل ا ق حسنه هي من دين الاسلام ليس معناها ابتسامات ليس معناها تنازلات عن دينه ليس معناها توفيق عن توحيد الله عز و ج د ليس معناها م ز ا ر ا ة ل أ ه ل ا ل ا ه و ا واهل ا ل د ه و إ ن م ا معناها كما سمعتم كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قوله انا ا ر ك م ل ي واخبركم مني م ج س ا يوم القيامه أحاسنكم, احاسنكم اخلاقا وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح ان خير الناس في هذا الاسلام قال احاسنكم أ خ ل ا ق ا في ح د ي ث أ ب ي و ر ي ر ه احاسنكم اخلاقا ف ا ل ن ا ن عندما يحافظ على هذه ا ل أ خ ل ا ق ب إ ذ ن الله عز وجل ينجح وباذن الله عز وجل يرفع ودين ا ل إ س ل ا م كما تعلمون مثنيا على حسن ا ل أ خ ل ا ق وكان من مصادر ب ي د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يسمم صالح ا ل أ خ ل ا ق كما جاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه قال إ ن م ا بعشت لاسمم ل ل ل أ أ خ ا ق صالح ا ل أ خ ل ا ق وفي ر و ا ي ة مكارم ا ل أ خ ل ا ق و ل ذ ل ك على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون من اهل الخير عليه م ل حذف أ خ ل ا ق ه وكذلك اذا عرفت يا عبد الله أ ن تكون من أ ه ل الخير فليكن خيرك ل أ ق ر ب ا ئ ك ولاهلك قبل أ ن يكون لغيرهم ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول في حديث ع ا ئ ش ة خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي و إ ذ ا مات ف ا ح ب ك م فدعوه خيركم خيركم لاهله و أ ن ا خيركم لاهلي و إ ذ ا مات ميتكم فدعوه يعني إ ذ ا مات ميتكم لا تذكروه بماذا ب جئت ودعوا س ع ا فانه سيلقى الله عز وجل كما جاء في احد اخرى تبيك هذا المعنى وهذا ا ل حديث يا محمد فخيركم خيركم لاهله و ل ك ن خيرك يا عبد الله ل أ س ن ا ئ ك ليكن خيرك لبناتك ليكن خيرك لزوجاتك إ ن كان عندك أ ك ث ر من زوجه او لزوجتك لاخواتك لابيك لامك لاهلك جميعا فهذا لابن الله عز وجل يكون مفتاحا للخير ويكون وجل كذلك بإذن الله مستاحا عز وجل لماذا ن س ت ا ح ا لكل باب فيه س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ه اما الاثمان يكون والعياذ بالله من أ ط ف ا ل الشر مع أ ه ل ه ومع جيرانه ومع كذلك مال ا م س ت م ع ه ف ن هذا قد أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه من شر ا ن ا ت كما في حديث ابي هريره عند ا ل إ م ا م ب و داود خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره هذا حديث عظيم وهو ق ا ع د ت م ي ز فيها الرجال هل أ ن ت من اهل الخير أ و أ ن ت من اهل الشر هل أ ن ت من م ب ا د ئ ه الخير أ م أ ن ت من م ب ا د ئ ح الشر أ ن ت يا عبد الله إ ذ ا كان الناس خافه الصالحين منهم إ ذ ا كان الناس خاصه ا ل ص ا ن منهم ينظرون اليك بهذا المره ب أ ن ك صاحب الخير و أ ن ك لست من اهل الشر فاعلم ب أ ن ك ب إ ذ ن الله عز وجل من مفاتيح الخير وإذا الطالحون موكم ينظرون إليك الذين لذلك كان الناس من الشر من الشر الله الشر الشر يا الله مفاتيح الشر لما مر الجنازة على النبي عبدالله بأنك وأنك بأنك منه من من من لدست أهل أهل فأعلم هم مر عبد على عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاتنى عليها بعض ا ل ص ح ا ب ة ا ل خيرا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجبت وجبت و م ر جنازه اخرى فاتنى عليها ا ل ص ح ا ب ة ا ل شرا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجبت وجبت قال يا رسول الله مر وامين امر من خيرى. اخرى. الشرا. رسول رسول الجنازة فقال فاتنا عليها الصحابة علي جنازة فاتنا عليها النازة عليه فقلت فقلت الله. ما وجبت يا رسول الله. قال ووجبت. وجبت وجبت 答えを言うトおりです。 أ م ا ا ل أ و ل ى ف أ ذ ن ي ت م عليها خيرا فوجبت لها ا ل ج ن ة و أ م ا ا ل ث ا ن ي ة ف أ ذ ن ي ت م عليها شرا فوجبت لها النار أ ن ت م شهداء الله في ا ل أ ر ض م ن ت ب ه يا ايها المسلم أ ن يشهد عليك اولياء الله وان يشهد عليك عباد الله الصالحون كذلك ولذلك من علامات بغض الله للعبد ان أ ه ل ا ل أ ر ض ي ض ب ه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أ ن الله إ ذ ا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلان ف أ ح ب ه ويحبه جبريل ثم ينادي الله عز وجل وينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب القنال فاحبوه فيحبها في السماء ثم يوضع القبول في الارض واما اذا كان مبغوضا الى الله قال واذا ابغض الله عبدا نادى يا جبريل إ ن ي أ ب غ ض ذر علمي ب غ ض ل دل... ا ل ا ف ا ب غ ض فيبغضه جبريل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم يبغضه اهل السماء ثم يبغضه اهل ا ل أ ر ض فاياك ان تكون ب غ ي ظ ا ل أ ه ل ا ل أ ر ض يا عبد الله والخاصه م ن ه م كما يقول العلماء أ ن ن ك تكون ب غ ي ظ إ ل ى الصالحين و ب غ ي ظ إ ل ى المتلقين و ب غ ي ظ إ ل ى ا ل ع ل م و إ ل ى ا ل ص ل ا ة إ ن ذلك ميزان لك وكما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ر ف خيركم من شركم قيل كيف يا رسول الله قال بالثناء الحسن وبالثناء السيئ تحاول ان الانسان س ليس معناه ان يستولى للناس أ و يعمل ا ل ر ي ا ب ن ا جناح ل ا لكن عندما ت ص ل ق بينك وبين الله وتصلح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ف إ ن الله عز وجل يصلح ما بينك وبين عباده ما من د ا ب ة إ ل ا هو آ خ ذ بناصيتها إ ن ربي على صراط مستقيم فالله عز وجل يرفعك والله عز وجل كذلك يخدمك إ ل ى الناس عندما يحب لو كنت سبحانه وتعالى من علامات الشر معاشر المسلمين كما سمعتم التلون الذي ياتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه هذا علامه الشر في الانسان انه لا يكون ثابت على مبدا صحيح انه لا يكون مستقيم على الخير انه لا يكون كذلك له كلمه واحده ب ذ ل ت عنده عشر كلمات ومن هؤلاء اهل ا ل ن م ي م ة ا ل ن م ي م ة قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث أ س م ا ء رضي الله عنها قال أ ت ا ذ ك ر و ن من خلعكم من شركم قلنا بلى يا رسول الله فقلنا يا رسول الله اخبرنا منهم قال خيركم الذين إ ذ ا رؤوا ترى الله وشراركم المشاقون ب ا ل ن م ي م ة المفرقون بين ا ل أ ح ب ة الباغون للكراء العنب راه ا ل إ م ا م البخاري في ا ل أ د ب ا ل م خ ر د وهو الرحيم المفشاون ب ا ل ن م ي ل ة المفرقون بين ا ل أ ح ب ة الباغون للكراء العنب هؤلاء ينشر الناس شراء الناس بنفسها الحديث فاياك يعجبون ان تكون لماس همات المشايخ نميم قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه نمام وفي روايه قتاعه فكم أ ف س د النمامون وكم خرب النمامون بين الناس بين و ج ل وزوجته بين أ خ و أ خ ي ه بين طاهر وفائده بين والد وولده بين امه وابنه كم بين ج ا ل وجاره بين شيخ وطالبه بين كذلك و ن ا س بين قبائل بين دول ان م ا م و ن ي ح ك و لهم بين الماس ل س ع وكذلك يحدث الباطل بين الناس والحرب إ م ا حرب ظاهره او حرب باطله اجعل صاحب الإنسان ي ص ا ح ب ه ا يا عبد الله انما يجعل صاحبك, صاحبك. موضورا عليه ق د ر ه مليء ا ل ح س د مليء ب ا ل ك ر ا ه ي ة بالحقد ب ا ل ع د و ه بالفضلاء من لماها من س ط ا ه ا من غداها إ ن ه ذلك النماه فألصح بشوال و ي ح ه م الله وقبل ذلك ر ب ن ي الا نذكر اذن لهؤلاء النمامين فانهم لا خير فيهم بنص هذا الحديث لا خير فيهم في هذه الصفه ومن حيث من هذه الحيثيه اما انهم مسلمون ولكن ح ر لكن من هذه الحيثيه ليس فيهم خير وعلينا ان نتفقد من اقوالهم وألا نبني بل نستلم على ما ن عليه من التعاون و ا ل إ ع ل ا ف و ا ل م ح ب ة حتى ي أ ت ي شيء حتى يأتي شيء ظ ا ه ر جليا ومن ذلك يحكم بعد ذلك ا ل إ ن س ا ن على ما هو عليه أ ي ض ا إ خ و ا ن ن ا ي الله من علامات الشر للانسان وهي ك ث ي ر ة جدا أ ن ا ل إ ن س ا ن حفظكم الله يختص بصفتين الصفه ا ل أ و ل ى الجبن الخالع و ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة الشح ا ل ه ا ل ع يكون جبان يكون هذا الرجل جبانا تهديدا خائفا من ك ل م ة الحق خائفا من الامر بالمعروف ومن ا د ع ن الكرب خائفا من ا ل د ع و ة إ ل ى الله خائفا من ن ق ل ق لحيته خائفا من أ ن نصلي بعض الاحياء بعض الناس عندهم بعض الزملاء أ و بعض ا ل أ خ و ا ت بعض الاصدقاء ما س ت ط ع ن نصلي ا ه م ما يستطيع يحضر محاضر امامه هذا شر شيء رجل جاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه、قاعد. قال قال رسول الله شر ما في الرجل جبن خالع وشح جبن الخالح و هالع أ م ا الشح فهو فخل ا ل ز ي ا د ة ربما يقبل على ما ليس عنده هذا الترك بين الفخل وبين الشح يقول ليس عنده وربما ايش بخل به على غيره لا انسان يعطي خ ر وربما شح به وما خ ل به و ليس له أ ي ج د ب ولا اي منا لكن هذه ص ف ة ا ل ش ر والله يقول ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم ا ل م س ل ح و ن الفلاح والخير في هذا ا ل أ م ر العظيم أ ن ا ل إ ن س ا ن يوقى شح نفسه و ا من يبادع شر إ خ و ا ن ه الله أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون معرض عن د الله غير مستمع للخير غير م ا ل ك ب د ع و ة الخير قال الله عز وجل إ ن شر الدواب عند الغار افضم الذين لا ي ا و ن ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولى وهم معرفون إ ع ر ا ض وتولي وكذلك ع ج ب ه م في السماع الخير ولو علم الله فيهم خيرا لكن الله ما علم فيهم خير لكن الله ل علم لدنياكم خير لانه يقول ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ي ؤ ذ ك م خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إ ذ ا من علامه الشر ان الانسان يعرض عن ط ا ع ة الله ويعرض عن العلم ويعرض عن الخير ويعرض عن الدين ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه منسى ونحشره يوم القيامه اعنا قال رب اذا حشرتني اعنا وقد كنت بصيرا قال كذلك حكايتنا فنفتشها وكذلك اليوم المنسى من علامه الشر ان الانسان لا يحسن الرعايه لما بين يديه ان كان لديه طلاب فيحسن الرعايه له ان كان م ف ق ل ا في مكان ا ل أ م ك ن ه لا يحسن رعايه هؤلاء اليوم ا ل س ل ع ن يوم إ ن كان و ل ا د لا يحسن ماذا ان يربيه بل ربما لا يحسن أ ي شيء وقد جاء من حسن البصري رضي الله عنه أ ن ع ا ئ ش بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد و ه في مرضه فقال اي بني اسمع ف إ ن ي سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إ ن سر ا ل ر ع ا ة ا ل خ ط ا م ة إ ن شر الرعاء الحطمه قال فاياك ان تكون منهم فقال عبيد الله بن زياد ا ل ل س ف إ ن م ا أ ن ت من نخالف أب ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. فقال عائشه بن عم قال وهجر ام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نخالف ان من نخالف من بعدهم في غيره رواه مسلم ا ل ش ا ه من هذا ان شر الرعاه ا ل ح ط م ة و ا ل ح ط م ة كما يقول العلماء الذي يحكم الناس بعضهم ب ع ض يضع هذا فوق هذا ما عنده اسلوب ما عنده ل ل ت ر ب ي ح ما عنده عنايه ل ل ت ر ب ي ح فتره لا يبالي ولا يختم وليس ل لو أ ي شيء في مصالح ا ل إ س ل ا م و ا ل م س ر ي إ ن كان مديرا ل ل م د ر س ة غير م ب ا ل ي ه ان كان محافظا للمحافظه غير م ب ا ل ي ه ان كان وزيرا ل ل م ز ا ر ة غير م ب ا ل ي ه ان كان مدرسه للطلاب غير مبالغه ان كان إ م ا م ا لمسجد غير م ب ا ل ي ه ذ ان كان غير هذا المسجد إ كان أ ي شيء له تحت يديه شيء من ا ل ر ع ا ة ولا ي ب ا ل ي ه ا ف إ ن هذا كما سمعتم من, من شر الرعاه و من شر الرعاه إ ن شر الرعاه عند الله الخصامه وكذلك على الانسان ان يحاسب على هذه ا ل أ م و ر أ ف ض ا على أ م و ر الخير وكذلك ينتبه من امور الشر فيقع فيها حتى يكون م الذين قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فطوبى لمن جعل الله مفاتيح ا ل خ ي ر على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر وويل لمن ج على الله مفاتيح الشر ل ع يديه ومن وبين ولا يكون تميز كما سنعتم هنا أن بين عبدالله يا الخير الشر عليك ذلك إ ل ا بالعلم ب م د ر س ة العلماء وتعلم أ ي ن الخير ف ت ا د ي ه وتعلم أ ي ن الشر فتجتربه ل أ ن ه ا كان الصحابه و بعض الصحابه قد ليس يقول كان لا ت س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير وكنت أ س أ ل ه عن الشر م خ ا ف ة أ ن يدركني فعليك أ ن تعرف خير الخير حتى تكون من أ ه ل الخير وعليك ان أ ف تعرف شر حتى لا تكون من أهله ولهذا الوقت قد كثيرا بالله الله الله علينا أن أكون مفاتيح من خير من الشر ل الله سواء من ا لا ع ل م ء أ و م ن الدعاة أو من ا ل ع ل م أ و حتى من العوام أ و من المسلمين عليهم يكون م س ت ا ح الخير ف إ ن هذه ا ل م لا تفضح إ ل ا إ ذ ا كان فيها دعاه من الخير أ م ا إ ذ ا كان فيها دعاه الذكر وما أ ك ث ر ه م لا ك ث ر ه م الله ف إ ن الامه من سوء إلى أ س و ى وكذلك من رديء اذا ارجع كما ترون فعلينا أ ن نجني بانفسنا وندعو الله عز وجل أ ن يجعلنا م ف ا ت ح ا ل خ ي ر ولا انسى ان اذكر إ خ و ا ن ن ا حفظهم الله تعالى الذين يقومون ب ا ل د ع و ة في هذه ا ل م ن ط ق ة في الغيظه كقيم فاضل مقدمنا وكذلك أ خ و ن ا الفاضل عبد الرحمن الشيطاني أ اثر الله عز وجل أ ن يهديكم ثم ا منكم جميعا خيرا أ ن ن ا ن شوق إ ل ى سماع ك ل م ا ت حفظه الله تعالى وهم من الدعاه المعروفين الثابتين الذين يرجع إ ل ي ه م في المشاكل يرجع إ ل ي ه م كذلك في المعضلات يرجع إ ل ي ه م في ا ل م س ا ئ ل سواء ج ع و ي ه أ و منهجيه ة وقد أ ع ط ا او ل ت ز و ج ذ من الخير الكثير فاتق الله عز وجل ان ي ف ب د ن ا و إ ي ا ه و إ ي ا ك م حتى نلقاه سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك واتوب اليك ونتفضل حفظك الله تعالى